يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق فعالى عما يشركون خلق الانسان من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 وتحمل أثقى لكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويقلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائد ولو شاء لهداكم أجمعين والذي الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه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 جَمِيعًا هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 من القواعد فقر عليهم مستقف من فوقهم، فقر عليهم مستقف من فوقهم وأداهم العذاب من حيث لا يشعون. ثم يوم القيامة يخديهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين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 كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوباهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أَلَيَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ قَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فأصابهم سيئات ما عملو وحقضهم ما كانوا به يستهزئون. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ.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 إن تحرّف على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهدا أيمنهم لا يبعث الله من يهون لا وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين ان لما قولنا لشيء إذا أودناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر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 بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَطَأَ مِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَقْصِطَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَقَوّ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ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 وقال الله لا تتخذوا إلهاين اثنين إنما هو إله واحد فإياهم فرّهون وله ما في السماوات والأرض وله الدين وعصبة اَبِغَيْرِ اللهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِقُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّتْكُمُ الضُّرُّ فِإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ وَأَنْعَمَ عَلَيْكُمْ إِذًا تَشْكُرُونَ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 لا جرما أن لهم نار وأنه مفرط. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك بزيان لهم الشيطان أعمدهم فهو وديهم اليوم ولهم عذاب أليم.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 نسقيكم مما في بطونه من بين فرط ودم لبنا خالصا سائضا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ذكرا ورزقا حسنا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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براز رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون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 رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجحرا هل يستغون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وَبَرَزَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَدِرٌ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوجَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ أَيْنَمَا يُوجَّهُ لَا يَ بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمسى الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن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 لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبطار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمتكهن إلا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من لِالْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَطْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا آتَاتٌ وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ والله جعل لكم مما خلق ضلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم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 عَهْدَ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونُوا أُمَّةً هِىَ رَءًى مِن أُمَّةٍ إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن كل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتُسأل نعم ما كنتم تأمرون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما خددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم.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 ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاتعذ بالله من الشيطان الرجيم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 إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كبر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ولكن من شرح بالكفر فغضرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 أَقُولُ مِن مَّا أَرْضَى قَوْمُ اللَّهِ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُ نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحما الخنزير وما اهلل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم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 ما إن ربك للذين عملوا الصُّحاء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانفا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ساكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى طراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أُوحِينَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِنَ الَّتِي بَرَاهِمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فيه.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 ربته وأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهسدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وَاصْبِرْ وَمَا فَضْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْلَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوْفِي ضَيْقًا مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّفَوَّذُ الَّذِينَ هُمْ مُسْتَعْمَلُونَ